مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأرض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا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 كأنما قتل الناس جميعا, الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن احيا فكأنما احيا الناس جميعا كأنما قتل الناس جميعا فكأنما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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم مِنْ من خلاف أو ينفوا من الأرض أن يقتلوا الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ذلك لهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم الا الذي 119. فأتابوا من قرر أن تقدروا عليهم 110. فاعلموا أن الله غفور رحيم 111. فاعلموا أن الله غفور رحيم 112. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب